أ ع و ذ بالله م الشيطان الرجوله بسم الله الرحمن الرحيم 「冷め冷め冷め」 t h e a n l you. Amen. <laughs> WALL- Let's go! One m l l Wonderful. قالت ن ق ب ر س و ل ن من ف س ح ل و م لعبدك ولو ر و ا كي ن ف ك ق ي عاجبه ا ل ك ف ك واتممتنا ت ملك لك ل يا ل هدى Yeah. موسوعه النابلسي ل و م ا ل ا س ل ه Warm up! 「私たちの命」 وكاس ان الدين ن مثل معا في الدنيا تسير فما وهبنا Grimace! وما كان خوف له لو لم يقوم الا Bye.、Uh, AHH! <laughs> No!、Yeah. Yeah. AHHHHH、uh -huh. 「おた I'm、right. a you بل فلا تعدع الغصن من الشام ولقد ل و ح ي اليك و ل تذين د جزيلا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 بل الله عز وجل شجاع و موسيقى ا اللَّهَ قَدْرُ حق, حَقَّ قَدْرِي ع ً ا وَبَرْضًا يَوْمَ ل ي ا م What the fuck?